اتوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ قَبِيراً الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً وإذا قيل له مسجُد للرحمن قالوا ومن الرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجُد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر مُنيرا وهو الذي جعل الليل و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 وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِكُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ, ولا يقتلون النفس الَّتِي هَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْمُونَ ومن يفعل ذلك يلقا اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولائك فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 يك يجزون الغرفة بما صبوا ويلاقون فيها تحيه ويلاقون فيها تحيته وسلاما خالدين فيها حسنة مستقر ومقامات قل ما يعبأ بكم رب لولا دعاءكم فقد كذبتون فسوف يكون لزاما